انهم بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لمت تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 فمَا قَالَ عِسَدَنُ مَرْيَمَ للِحَوَالِ إِينَ منَنْ أَنْ صَارِي إ اللهَّ قَا الحَوَالِّونَ نَحنُ أَن صَولَّ فَآمَنَ الطائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْر لَ وَكَفَرَ الطَّائفًا